113. الله الرحمن الرحيم 114. الرحمن 115. علم القرآن 116. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان 115. والسماء رفعها ووضع الميزان 116. ألا تطغوا في الميزان 117. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 118. والأرض وضعها للأنام 119. الأكمام 111. والحب ذو العصف والريحان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. خلق الإنسان من صلصال كالفخار 114. وخلق 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. رب المشرقين ورب المغربين 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. كل من عليها آفان 116. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض 117. كل يوم هو في شأس فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. سنفرغ لكم أيها الثقلان 119. فبأي آلاء ربكما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 117. يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فإذا انشقت السماء فكانت 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 115. يقوفون آن 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. ولمن خاف مقام ربه جنتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. ذواتا 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فيهما عينان تجريان 119. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء 117. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. فيهن قاصرات لَمْ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. كأنهن 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. مدهمتان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيهما عيناننا الضاختان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. فيهما فاكهة ونخل ورمان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. فيهن خيرات حسان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 110. حور مقصورات في الخيام 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 113. 117. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. تبارك اسم ربك ذي